من الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي سيدنا النبي الله والصلاة لله على وعلى آله وصحبه رب أجمعين تكلمنا في الدرس الماضي على من تجب عليه الزكاه ة تكلمنا على, شروط وجوبها العامة. وتكلمنا على بعض الصور المتناثره التي لها علاقه بكل انواع الزكاه من النعم وجوب ا والزروع والثمار ا ل نتكلم على م ع د نريد ن وآن أن وقت ر إ خ ه ا ق ت إخراج الزكاة ج و ا ل ز ك ا ة بعد أ ن يحول عليها الحول ببلوغها نصابا على الفور وليس على التراخي الواجب ا ا ت ل ش ر على ي ة إما أن تكون ع الفور وإما ان تكون على التراخي. الواجب على الفور التراخي أن على على هو ما لا يجوز ت أ خ ي ر ه كالزكاة على التفصيل الذي سنتكلم عنه ا ل آ ن والواجب على التراخي هو ما يجوز ت أ خ ي ر ه رغم وجوبه وذلك كالحج إذا ملك الإنسان الزاد والراحلة يجب عليه أن يحج ولكن ما الفور الحج ما دام ملك عليه ولكن عليه على بل له أن السلامة أن يجوز يرجو يؤخر يحج يحج يجب يجب يقال واجب على هذا له أن أن التراخي و ت ف ص ي ل ا ل و الفور والواجب على يعرف في مباحث أصول ا التراخ مباحث الفقه ا ج ب على على يعرف ل في ز ك ا ة تجب على الفور إ ذ ا ملك ا ل إ ن س ا ن النصاب وحال عليه الحول يجب عليه أ ن يؤدي ز ك ا ة المال على الفور بمجرد حولان ا الحول يجب عليه أ ن يخرج زكاته ل أ ن ح ا ج ة المستحقين إ ل ي ه ا ن ا ج ز ة وذلك إ ذ ا تمكن من ا ل إ خ ر ا ج ب أ ن كان المال حاضرا أ و كان المستحقون حاضرين ف إ ذ ا حضر المال وحضر المستحقون وجب عليه أ ن يخرج المال على الفور وإما أو هو الفور ولكنه ما وجد إذا إلا لم المال المال المال لم المستحقين ما المستحق كان غائبا الذكاة الذين الذكاة على يحضر يجد يريد يخرج حضر بأن أنه أن يأخذ الزكاة فلا اثم عليه ولكن الاثم على من كان ماله حاضرا وكان المستحق حاضرا ومع ذلك امتنع من أ د ا ء ا ل ز ك ا ة التي ي حق للفقير امتنع من أ د ا ئ ه ا و إ ع ط ا ئ ه ا له ف إ ذ ا يجب عليه أ ن يخرج ز ك ا ة ماله على الفوز فاذا أ خ ر ياثم في الاتفاق و إ ذ ا ا ت ر ث المال ف إ ن ه ي ض م ن على تفصيل سنذكره بعد قليل و أ م ا ك ي ف ي ة إ ح ر ا ج ا ل ز ك ا ة بعد أ ن عرفنا أ ن ه ا على الفور وليست على التراخي فالمال الذي ت ؤ د ى زكاته ينقسم إ ل ى قسمين إ م ا أ ن يكون مالا باطنا و إ م ا أ ن يكون مالا ظاهرا المال الباطن كالنقدين الذهب و ا ل ف ض ة وكعروض ا ل ت ج ا ر ة والركائز هذا المال الباطن يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يؤدي زكاته بنفسه ما يعطيها ل ل إ م ا م و إ ن طلبها ا ل إ منه ا م م ما يعطيها للإمام يعطيها وليس ل ل إ م ا م أ ن يطالبه بقبضها أ و بدفعها له قال ا ل إ م ا م النووي وهذا ولا يطالبه عليه يدفعه بالإجماع الإمام المال للإمام بأخذ يجب بالإجماع ليس من حق الإمام أن المال ولا يجب عليه أن حق إ ل ا إ ذ ا علم ب أ ن المالك لا يزكي ولا يخرج ز ك ا ة ماله وعند ذلك ما ي أ خ ذ ه ا منه قهرا و إ ن م ا يقول له إ م ا أ ن تؤدي ز ك ا ة المال و إ م ا أ ن آ خ ذ ا ل ز ك ا ة منك قهرا ف إ ن أ د ا ه ا ليس له أ ن يطالبه بها و إ ن امتنع من أ د ا ئ ه ا عند ذلك ي أ خ ذ ه ا منه بالقهر فإذا المال الباطن وهو ما لا ينمو بنفسه مثل النقدين الذهب و ا ل ف ض ة وكعروض ا ل ت ج ا ر ة و ا ل ر ك ا ز وقد عرفتم ر ا ل ك ا ز و أ ح ك ا م هذه ه يخرجها ا ل إ ن س ا ن بنفسه لا يجب عليه أ ن يدفعها للسلطان وليس للسلطان أ ن يطالبه بها و أ م ا المال الظاهر و ه و ما ينمو بنفسه مثل النعم والزروع والثمار والمعدن وقد عرفنا أ ي ض ا ت ف احكام ص ي ل أ ا ل ز ك ا ة فيه ففي مذهب الشافعي الجديد ونحن قد بينا أ ك ث ر من م ر ة أ ن النووي إ ذ ا قال في الجديد كذا معناه أ ن مذهب الشافعي في القديم يخالفه ففي المذهب الجديد حكم المال الظاهر كالمال الباطن يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يؤديه بنفسه إ ذ ا ما الفرق بين المال الظاهر والباطن م ا ا ل ل ق ان ل الفرق ب ي الظاهر م ا ا ل ل والمال الباطن الظاهر أن يجوز لك أ ن تخرجه بنفسك ولكن إ ن لم يطلبه ا ل إ م ا م منك ف إ ن طلبه ا ل إ م ا م وجب عليك تسليمه ل ل إ م ا م وان كان الامام جائرا, وإن كان الإمام جائراً ما دام يقيم فينا كتاب الله بالضوابط ا ل ش ر ع ي ة ما دمنا نعلم أ ن هذا ا ل إ م ا م يدفع المال إ ل ى المستحقين فالفرق بين المال الظاهر والباطن م ا ا ل ل كلاهما يجوز لك أ ن تخرجه بنفسك ولكن الفرق بينهما أ ن المال الباطن ما يجوز ل ل إ م ا م أ ن يطالبك به ولا يجب عليك أ ن تدفعه له بل تخرجه أ ن ت بنفسك ان شئت و أ م ا المال الظاهر يجوز لك أ ن تخرجه إ ن لم يطالبك به الإمام ف إ ن طالبك به ا ل إ م ا م وجب عليك أ ن تدفعه له بدلا للطاعه ة وليك في ذ ه غيرها له أن يدفع المال بنفسه وله الحالة المال للفقراء والمحتاجين وله أن يوكف وكيلا ليوزع الزكاة ليوزع وفي يوكف يدفع أن أن ولكن يجب ان يكون ه ن ا ل م ح ت ا ج ي ن ل أ ن هناك م ا ل ي كبقية ا ل ح ق و ق ا ل م ا ل ي ة ف ك م ا ي ج و ز ل ل إ ن س ا ن أ ن يتصرف في ك ل حقوق ا ل م ا ل ي ة ت ص ر ف ا ش خ ص ي ا ويجوز ل ه أ ن ي و ك م ل ف ي ه ا ك ذ ل ك ج ا ز ل ه في ا ل ز ك ا ة أ ن ي ص ر ف ه ا ب ن ف س ه و ج ا ز ل ه أ ن ي و ك مسجد ل ه ب ص ر ف ه ا ل مسجد لان ه ا ك مسجد ل هناك مسجد ل ه أن ي د ف ع ه ان للإمام ولو ا ك ت من الأموال الباطنة أن يدفعها ج ل ل إ م ا م أ و الساعي ل أ ن ه نائب عن المستحقين و ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم مع الخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاه ة لأخذ الزكوات ولكن أ ي م ا أ ف ض لاخر نحن ن ع ر ف الآن أحكام إ ا ج ا ل ز ك ا ة إن ك ا ن باطن المال لك إخراجه لك و ل ا ي ج ب ع للامام ي ك دفعه ل إ م وليس ل ل إ م أ ن يطالبك به و إ ن كان ظاهرا يجوز لك أ ن تخرجه إ ن لم يطالبك به إمام ف إ ن طالبك به وجب عليك الدفع له أ ي ه م ايهما أفضل عرفنا الآن ت ص ل الأحكام في المال ل ا ا في ظ ر والباطن أ ي ه أفضل أن تخرج افضل ل ل م ا ب ن س ك أو أ ا ل ف أن للسلطاني تدفع المال للسلطاني من أ ج ل ان يوزعه على الفقراء والمحتاجين قال ان ل ل أ أ ف ض يدفع ا ل إ ن س ا ن المال للسلطان حتى يوزعه على الفقراء والمحتاجين والسبب في ذلك أ ن ا ل إ م ا م أ ع ر ف ب أ ح و ا ل أ ه ل البلاد الكلام كله على الإمام العادل على الإمام المظلم الذي يقيم فينا شريعة الله تعالى فالإمام إذا كان كله على على الشكل يقيم بهذا شريعة يعرف الفقراء والمحتاجين ل أ ن ه عنده دواوين عنده كثير ا من الموظفين يستطيع أ ن يعصي الفقراء في البلد في غيرها من البلاد من وبناء على ذلك و أ د ى ب أ ح و ا ل الفقراء والمحتاجين بخلاف ا ل إ ن س ا ن العادي يعني لو أراد الواحد أن يوزع الزكاة ربما يتصل والمحتاجين يستطيع يعرفه علمه بعدد منه من أن من ولكنه أن لو الواحد الزكاة الفقراء لا أراد ربما كل من في ا ل ب ل د ة من الفقراء والمحتاجين أ م ا السلطان ف إ ن ه يعرف ذلك ف إ ذ ا كان السلطان عادلا نعلم أ ن ه يوزع ا ل ز ك ا ة على مستحقيها من الخلفاء العدول يجوء إليه الأفضل لنا المال أن ندفع المال إليه. من أ ن نوزعه بنفسنا على التفصيل الذي ذكرناه في المال الظاهر والمال الباطن ه ذ الا في ا أ م و ل ان ل ل ت ي يجوز ا نخرجها بنفسنا إلا أن أن يكون جائرا ف إ ذ ا كان جائرا ب ا ل ن س ب ة للمال الباطن عرفنا أ ن ه ليس له أ ن يطالبنا به والمال الظاهر قلنا إ ن طالبنا به وجب علينا أ ن ندفعه له ما لم ينحرف عن كتاب الله فرق ما بين الجائر وما بين الكافر ما نخلط بين ا ل أ م ر ي ن ا ل ش ا ئ ر في ظلم في حكمه ولكنه مقيم شرع الله تعالى ككثير من الخلفاء الذين ج ا ء و ا إ ل ى عالم الاسلام كلهم كانوا يقيمون في الظاهر شرع الله يقيمون عهدهم كانوا كانت عندهم جور في شرع تقع عندهم يجب هذولة طاعتهم صونا للدماء ما يجوز الخروج عليه ا طبعا ضمن الضوابط ا ل م ع ر و ف ة وقد تفصلنا الكلام في هذا الموضوع في مباحثنا في صحيح مسلم في التفصيل فاذا الأفضل ندفع فالأفضل يفرق بنفسه فاذا الحديث ليس إليه خشية يتلاعب درس عادرا جائران هذا الان مكان التفصيل فاذا كان الامام المال كان المال الامام المال به أن وإن أن من كان أن باطن ع ر ف ن ا أ ن ه ليس له أ ن يطالبك به و إ ن كان المال ظاهرا ف إ ذ ا طالبك به وجب عليك أ ن تدفعه له ف إ ن لم يطالبك به ف ا ل أ ف ض ل لك أ ن توزعه بنفسك من أ ن تدفعه له هذا ما قاله الفقهاء قديما هناك الفقهاء عنه عليه ما قديما جديدا ما كان الفقهاء يتكلمون عنه في الماضي ولكن قواعد الشرع العامة تدل عليه ألا أمر يتكلمون ولكن تدل في حدث وهناك هو الجهل ا ب أ ح ك ما ل ز كان ة في ا ل ز م الماضي ما كان يتصوروا هذا ما كان يتصور فقهاء امتنا في الماضي يتصورون ان ياتي يوم يجهل الناس فيه احكام الزكاه ة وما او ن ا أحكام يجهلون فيه احكام الطهاره احكام المياه احكام العباده هذه عبادات الفقهاء قالوا إ ذ ا بلغ ا ل إ ن س ا ن وجب عليه أ ن ينطق بالشهادتين ل أ ن ه صار مكلفا ف إ ذ ا حان وقت ا ل ص ل ا ة وجب عليه أ ن يتعلم ا ل ط ه ا ر ة ويجب عليه أ ن يتعلم ك ي ف ي ة ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا ملك مالا وجب عليه وجوبا عينيا أ ن يتعلم أ ح ك ا م الزكاه ة الزكاة الزكاة طبعا مباحث تفاصيل الزكاة ودقائق ذ ا هناك عامة للمتخصصين ولكن أمور يجب عليه أ ن يعرفها ما هي الأشياء التي أ ش ي ا ا ء ل تجب فيها ا ل ز ك ا ة وما هي الأشياء التي أ ش ي ا ا ء ل لا تجب فيها ا ل ز ك ا ة أ و ا ئ ل النصب وشروط ا ل ز ك ا ة وغير ذلك ا ل أ م و ر ا ل ع ا م ة يجب عليه أ ن يتعلمها فاليوم امر أ م مهم جدا يضاف إ ل ى م س أ ل ة الجور في السلطان أ ل ا وهو العلم ب ك ي ف ي ة توزيع الصدقات لنفترض أ ن ا ل إ م ا م عادل ولكنه جاهل بتوزيع ا ل ز ك ا ة لا يعلم كيف يوزع ا ل ز ك ا ة يعطي ا ل ز ك ا ة لمن يستحق ولمن لا يستحق ففي هذه ا ل ح ا ل ة أ ي ض ا يجب على ا ل إ ن س ا ن الا يدفعها له فلو دفعها له وهو يعلم أ ن هذا الذي أ خ ذ المال سوف يضعه في غير موضعه فيكون مقصرا ولا يعتبر مؤديا لزكاه م ا ل ا مثال على ذلك أضرب مثالا على ذلك, مثال ذلك أ ج م ع فقهاء المسلمين على أ ن ه لا يجوز صرف ز ك ا ة المال إ ل ى المساجد و إ ل ى الربط و إ ل ى بناء المدارس و إ ل ى بناء المستشفيات نقل ا ل إ ج م ا ع كل من كتب في مباعث ا ل ز ك ا ة ف إ ذ ا وجدنا اليوم بعض الناس ممن ي أ خ ذ و ن ا ل ز ك ا ة يجب علينا أ ن نتحرى هل يدفعون الزكاه للفقراء والمحتاجين أ م أ ن ه م ي أ خ ذ و ن ببعض الفتاوى التي صدرت حديثا وهو يجوز الأموال تذهب إلى بناء وتذهب إلى بعض والفقراء والمحتاجون ما ينالون وأن أنه جهة الجهات تذهب هذا يجب علينا أن نتنبه له أيضاً وأن نراعيه أن أيضا من بناء من علينا الخيرية شيئا يجب الدفع صارت المؤسفات ما إلى كل إلى إلى ذلك بعض حتى فجهل ا ل إ ن س ا ن بتوزيع ا ل ز ك ا ة أ ه م من جور ا ل إ م ا م لان يعني الجور يعطي المستحقين ولكنه يجور في بعض أ ك اعقامه م وأما هذا ل ز ك ا ة في غير و ض نعم ذ هذا ا شائعا اليوم الحمد لجان الزكاة يعني أنا سألتهم شخصيا فوجدتهم يعرفون هذا. سألتهم التدفعون الزكاة المنطقة يعني يعرفون لله سألتهم سألتهم كثير فوجدتهم من إلى المساجد والمدارس قالوا لا ذلك وغير يعني ت بيت ر ئ ة للذمة ب ا ل ز ك ا ة أ ن ا زرته ز ي ا ر ة ع ا ر ض ة من ف ت ر ة وكان ذهني مشغول بهذه ا ل م س أ ل ه فقالوا لا يجوز دفع الزكاه الا الى الاطماف الثمانيه وأن بناء المساجد إلى, هذا إلى هذا الأمر هذا أ ولكن إ ى هذه المؤسسة ل و كثير من الناس ي أ خ ذ و ن بفتاوى ح د ي ث ة ب أ ن ه يجوز دفع ا ل ز ك ا ة إ ل ى أ ي أ ع ل ى الخير هذا مخالف ل إ ج م ا ع الامه م جائرا فالأفضل أن يطرف الإنسان الزكاة يطرف ف أن ن س ب كذلك نقول إذا كان إذا نقول جاهلا بتوزيع الزكاه ا ل أ ف ض ل للانسان أ ن يوزع ا ل ز ك ا ة بنفسه وعند توزيع ا ل ز ك ا ة يجب عليه أن ينوي بقول رسول ان ل ل صلى الله عليه وسلم ه إ م الأعمال ا ا ل ب ن ينوي ا وإخراج المال ب و ربما الصدقة ي ك من قبيل ل ا ت ط ع مثل الصدقات المندوبة وربما الصدقات ك زكاة و ن الإنسان الجهتين فإذا ما يصرفه أخرجه لأحد الجهتين الا ا ل ن ي ة إ ذ ا أ خ ر ج الانسان مالا من جيبه ما ندري هل أ خ ر ج ه ز ك ا ة أ م أ خ ر ج ه ص د ق ة ما يحدده إ ل ا ا ل ن ي ة ولذلك كانت ا ل ن ي ة و ا ج ب ة إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات و إ ن م ا لكل م ر ئ ما نوى و ا ل ن ي ة بالقلب كغيرها من العبادات ينوي هذا فرض ز ك ا ة مالي أ و هذا فرض ص د ق ة مالي أو ه ذ او أ هذه ز ك ا ة مالي ا ل م ف ر و ض ة أ و هذه ا ل ص د ق ة ا ل م ف ر و ض ة أ و هذه ا ل ص د ق ة ا ل و ا ج ب ة و ل ا يكفي هذا فرض مالي لو قال هذا فرض مالي م ا يكفي ل أ ن فرض المال قد يكون لنذر نذر أ ن يخرج مالا ف إ خ ر ا ج ه فرض وربما يكون ل ك ث ا ر ة أ و غير ذلك من الصدقات ا ل و ا ج ب ة فلا يكفيه أ ن يقول هذا فرض مالي أ و هذه الصدقه ة أي التي صدقات ت خ ر ج ا ما كان مستحبا يسمى ص د ق ة وما كان واجبا يسمى ص د ق ة وبناء على ذلك يجب عليه أ ن يعين فيقول هذا فرض ز ك ا ة مالي هذا فرض ا ل ص د ق ة هذه ز ك ا ة مالي المفروضه ة ذ ه او ل ة م ف ر ما قارب هذا من العبارات التي تدل على أ ن ه أ خ ر ج ا ل ز ك ا ة ا ل م ف ر و ض ة التي افترضها الله تعالى عليه ولا يجب في ا ل ن ي ة تعيين المال يجب عليه أ ن ينوي ولكن لا يجب تعيين المال لنفترض أ ن إ ن س ا ن ا ملك نوعين من المال ملك أ ر ب ع ي ن شاه وملك خ م س ة أبعرة نحن ق ل ن ابعرا في خمسة أ ه وفي أ ر ب ع ي ن ش ا ة شاه, شاة ف إ ذ ا أ خ ر ج ت ش ا ة على أ ن ه ا زكاه ولكنه ما عين هل هي عن الابل أ م عن الغنم وبعد أ ن أ خ ر ج ه ا تبين له أ ن الكبل قد ماتت أ و تلفت يجوز له أ ن يصرف هذه ا ل ز ك ا ة إ ل ى الشياه ي ي ع ن ا لا ل ش ي لا مانع من ذلك فلا يجب التعيين يجوز أ ن يخرجها م ط ل ق ة لكنه يخرجها ع لو ى أنها لكنه ماله زكاة ل عين يملك أ ر ب ع ي ن ش ا ة و خ م س ة أ ب ع ر ة ف أ خ ر ج ش ا ة عن ا ل أ ب ع ر ة قال هذه ز ك ا ة ا ل إ ب ل وبعد أ ن أ خ ر ج ه ا تبين له أ ن ا ل إ ب ل قد ت د ف ت قبل أ ن يخرج زكاتها ه له في هذه ا لا الحالة ل يجوز في ي و ح أن يحولها إ ل ى ا ل م ا ش ي ة ل أ ن ه عينها نحن اشترطنا ما ع لكنه ي التعين ه ل إ ذ ا عين ما يجوز له أ ن يغير ما عين إ ل ا إ ذ ا جرت لان قال هذه ز ك ا ة ا ل إ ب ل إ ن كانت م و ج و د ة في هذه ا ل ح ا ل ة إ ذ ا تبين له تلفها يجوز له أ ن يصرفها إ ل ى الغنم نحن قلنا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يخرج ا ل ز ك ا ة بنفسه ويجوز له أن ي خ ر ج ه ان ع ط ر يوكل ق ي ه له يجوز يوكل أن فيها وفي نفس الوقت قد يكون وليا لصبي أ و مجنون أ و س ف ي ه أ و محجور عليه أ و مجنون ف إ ذ ا أ خ ر ج ز ك ا ة غيره ب ا ل و ل ا ي ة وجب عليه أ ن ينوي هو عن الصبي وعن السفيه م ج ن ن وعن و ا ل ل أ ن ا ل ن ي ة و ا ج ب ة وقد تعذرت من المالك ما يستطيع التصرف بها فقام بها وليه فما وجب على المالك وجب على الولي أ ن يعمله فكما يجب عليه أ ن ينوي عن نفسه إ ذ اذا أخرج أن يجب زكاة ماله يجب عليه أن ينوي إ أ خ ر ج ز ك ا ة الصبي ا أو ل ماله ج ن ن و أو س ف وتكفي ا ل ن ي ة في ح ا ل ة التوكيل إ ذ ا أ ر ا د الانسان أ ن يوكل إ ن س ا ن ا ب إ خ ر ا ج المال تكفي ن ي ة الموكل عند الصرف إ ل ى الوكيل ف إ ذ ا لم ينو ي الوكيل عند الصرف للفقراء أ و للمستحقين تكفي نية ا ل ما و ك ل م دام قد نوى حينما دفع إ ل ي ه المال فاذا كنت أ م ل ك مال ز ك ا ة ووكلت إ ن س ا ن ا في صرفه وعندما اخرجت المال نويت أ ن ه ز ك ا ة مالك ما يجب على الوكيل أ ن ي ن و ي لكن ا ل أ ف ض ل أ ن ينوي الوكيل عند التفريط فلو لم ينوي ن ي ة التي نويتها عند إ خ ر ا ج المال م ج ز ئ ة و ك ا ف ي ة ولكنه يندب له أ ي ل ل و ك ي ل عندما يخرج ز ك ا ة المال ولو كنت قد نويت أ ن ا يندب له أ ي ض ا أ ن ينوي خروجا من خلاف من أ و ج ب ن ي ة الوكيل عند التوزيع والخروج من الخلاف ط ا ع د ة ف ق ه ي ة ع ا م ة عند جميع الفقهاء في كل مباحث الشريعه ة في كل أمر اختلف فيه كل أمر فقول الجميع له أ ط ب ت واحسنت خير من أ ن يقول له بعضهم أ ح س ن ت و أ ن يقول له بعضهم ا ل آ خ ر أ س ا ء ت وهذه ق ا ع د ة ع ا م ة في كل فروع الشريعه ة ولو دفع الإنسان المال إلى السلطان ما دفعه بنفسه ولا أخرجه عن طريق وكيله وإنما دفع د ف ع ما بنفسه عن وإنما السلطان دفع أخرجه وكيله ولا الزكاة إلى طريق كفت ا ل ن ي ة عند الدفع إ ل ي ه و إ ن لم ينوي السلطان عند توزيع ا ل أ م و ا ل ا ل ن ي ة ل أ ن السلطان نائب ليس عن المالكين و إ ن م ا هو نائب عن المستحقين ي أ خ ذ ه ا باسمهم وبناء على لا يكفي ن ي ة ولا يجب على السلطان أ ن ينوي عند التوزيع فإن لم ينوي الإنسان ينوي لم المالك عند الدفع الى السلطان لم يجزئ اخراج السلطان للمال ولو نوى ل أ ن ه نائب عن المستحقين وليس نائبا عن المالكين فنيته ما تجزئ ولا تكفي هذا إ ذ ا دفع ا ل إ ن س ا ن المال للسلطان مختارا باختياره ولكننا نعلم أ ن ا ل إ ذ ا ن إ ذ ا امتنع من دفع ا ل ز ك ا ة وجب على السلطان أن ي ق ان ت ل ه و أ ي أ خ ذ منه المال غصبه ب أ ي وسيله ولو كانت بالقتال كما فعل أ ب و بكر رضي الله ت عنه ا ل ى ع ف إ ذ ا لم يدفع ا ل إ ن س ا ن ا ل ز ك ا ة بنفسه للسلطان وجاء السلطان و أ خ ذ المال منه بالتكرار بقتال أ و بغيره قال يجب على السلطان ا ل ن ي ة إ ذ ا أ خ ذ ز ك ا ة الممتنع من أ د ا ئ ه ا ن ي ا ب ة عنه ل أ ن ه حينما أ خ ذ ه ا منه أ خ ذ ه ا كرها أ خ ذ ه ا ب إ ك ر ا ه ما أ خ ذ ه ا ب ا ل ط ا ع ة و ا ل إ ن س ا ن عندما يدفع الشيء مكرها ما يقال إ ن ه دفعه ق ر ب ة فليست له ن ي ة في دفعها ي يجب عليك ة كما ك تصوم قلنا للإنسان ا لو أن إ ب ر م يعتبر صائما شرعا لأنه ما نوى. ولا يتصور منه النية شرعا صائما ما ولا منه لأنه نوى ل أ ن ه لو نوى ما يصير إ ك ر الامر اكراها إ ل ا عندما تفقد فيه ا ل ن ي ة فاذا اخذ السلطان المال من المالك ب ا ل ذ ك ر ا ه ما ت ج د للمالك ن ي ة وبناء على ذلك يلزم السلطان إ ذ ا وزع المال في هذه ا ل ح ا ل ة أ ن ي ن و ي عن المالك ونيه ت تكفي في ا ل ت ز ا ي ظاهرا وباطنا ليق النية التنفق أيامه في في مقامه كما ز ك ا ة المال قلنا إ ن م ا تجب على ا ل إ ن س ا ن بحولان الحول سببها بلوغ المال نصابا وشرطها أ ن يحول عليه الحول ف إ ذ ا حال الحول وجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يخرج ا ل ز ك ا ة فورا ولكن هل يجوز له تعجيلها هذا أمر و ا ل أ م ر الثاني إ ذ ا قلنا يجوز له تعجيلها هل يعجلها قبل أ ن يملك النصاب وقبل أ ن يحول الحوز هذا أ م ر ثاني ا ل أ م ر ا ل أ و ل تعجيل ا ل ز ك ا ة على ملك النصاب ما يصح كان كان ا ل إ ن س ا ن يملك اليوم خمسين دينارا وقال أ ر ي د أ ن أ خ ر ج ا ل ز ك ا ة عن المال إ ذ ا بلغ في ن ه ا ي ة العام سوف يبلغ م الف ي أ ل دينار ل أ ن ه يتجر ولذلك أ ر ي د أ ن أ خ ر ج زكاته الان آ ن ه ذ ما ما يجزئه ما يجزئه أ يقدم الزكاة على ملك النصاب. كما أنه لا يجزئه أن يقدم الثاني يعجل ملك كما الزكاة النصاب لا الكفارة الحنس إذا على على حلف الزكاة أنه أن أن قبل أ ن يتحقق شيء من السببين ما يجوز له أ ن يعجل ل ا ملك ن ص ا ب ا ولا حال الحول م ا يجوز ل ه أن يعجل ف إ ذ النصاب م ك الا أ ن ه لم يحل الحول على المال بهذه ا ل ح ا ل ة يجوز له أ ن يعجل ب إ خ ر ا ج ز ك ا ة المال مثل ص د ق ة الفطر قلنا يجوز له أ ن يخرجها من أ و ل شهر رمضان ل أ ن ه ا وجبت ب أ م ر ي ن بالصيام وبالفطر ف إ ذ ا وجد أ ح د ا ل أ م ر ي ن جاز له أ ن يخرج صدقه ة الكتش فإذا وجد الأمر الثاني وجب وكذلك إذا ملك الإنسان النصاب جاز وكذلك ملك ل وجد وجب أن يخرج ا ل ك ا ف إ إذا ذ ا حال الحول واجبا الجواد الوجوب النصاب الحول يحل عليه ملك ولم يصير بين وبين وجب فرق له أ ن يخرج وله أ ن لا يخرج ف إ ذ ا حال الحول وجب عليه أ ن يخرج على الفور ا ل آ ن مالك النصاب لكننا لا ندري هل سيكون مالكا ل ن ص ا ب في العام القادم بعد أ ن يحول الحول على هذا النصاب في ه ذ العام ا أ و سوف لا يملك وبناء على ذلك قالوا ما يجوز له أ ن يعجل ا ل ز ك ا ة ل أ ك ث ر من عام واحد و أ م ا ما رواه أ ب و داود وغيره من أ ن ه صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقه عامين فقد قال ا ل إ م ا م البيهقي رحمه الله إ ن هذا الحديث مرسل هذا أ و ل ا وعند جماهير علماء الحديث وعلى ر أ س ه م امامنا الشافع لا يعمل بالحديث المرسل إ ل ا بالشروط والضوابط ا ل م ع ر و ف ة عند ا ل إ م ا م الشافع ورده ا ل أ ق و ى وقول ا ل أ ك ث ر كالشافع وجل أ ه ل الاثر ما نعمل بالحديث المرسل وعلى فرض صحته ن ف ل ر ض انه صحيح حمله الفقهاء على أ ن ه صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس ص د ق ة عامين أ ي في العام هذا تسلف ص د ق ة العام وفي العام الثاني تسلف ص د ق ة العام الثاني و أ م ا ص د ق ة الفطر فقد قلنا إ ن ه يجوز له كما يجوز له تقديم ا ل ز ك ا ة بملك النصاب ولو لم يحل الحول كذلك يجوز له أ ن يخرج ز ك ا ة الفطر بانعقاد السبب ا ل أ و ل وهو دخول سهل ر من ض ا من أ و ل يوم من أ ي ا م رمضان ولكنه يجب عليه إخراجها بدخول أول ليلة من ليالي الشول بالنسبة للزروع والثمار عليه ليلة ليالي بالنسبة قلنا على الإنسان أن يخرج الزكاة على من نحن أن إخراجها يجب يجب يخرج الفور ز ك ا ة الزروع والثمار متى يقال انه يجب عليه ان يخرج ا ل ز ك ا ة منه منهما هل بمجرد وجود السنبله في القمح بمجرد ظهور الثمره في ا ل ش ج ر ة قال لا ل أ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة ما يستفيد منها الفقير ولا يجب عليه اخراج حينما تكلمنا على ز ك ا ة الزروع والثمار إ ن كنتم تذكرون قلنا يجب عليه الاخراج ب ا ل ن س ب ة للزروع إ ذ ا اشتد ا ل ح ب واخذ في الاصفرار و ب ا ل ن س ب ة للثمار إ ذ ا بدا أ ص ل ح الحمرة ه فيها ا ا بأن دبت فيها أو ل صلاحها ف ر أمارات ة أو ا ن ض و ج دبت ف ي ه أمارة من أمارات من الإمام النضوج قال النووي ر ولذلك م ل ل والصحيح أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل صلاحه ه أنه يجوز بدو إخراج زكاة ل أ ن ه في هذه الحاله في حكم الحشائش ما يقال إ ن ه قمح ب ا ل ن س ب ة للزروع ما يقال إنه ث م ر ه ب ا ل ن س ب ة للتمر و ا ل ع ن ب و إ ن م ا حكم الحشائش أو حكم الأشياء حكم ما التي ي ت س فلا ا منها د ف يجوز إ خ ر ا ج ز ك ا ة الثمر قبل بدو ا ل ص ل ا ة ولا الحب قبل ا ج ت د ا ز ه نحن ما عندنا حول ب ا ل ن س ب ة للزروع والثمار و إ ن م ا يجب إ خ ر ا ج زكاتها بمجرد ظهورها فقبل الظهور ما يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يخرجها و ك أ ن ه م نظروا إ ل ى أ ن الزروع قبل اشتداد الحبل ا ما يستطيع أن يخمنها يستطيع لو أراد الإنسان أراد قبل بدو الصلاح فيها ما يستطيع أ ن يعرف ذلك لا على التقريب ولا على التحديد بينما عندما يبدو صلاحها يستطيع أ ن يعرف مقدارها على التقريب وبناء على ذلك إ ذ ا أ خ ر ج زكاتها ف ل و في ذلك مستند و أ م ا بعد اشتداد الحب وبعد بدو الصلاح في ا ل ت م ا ر فيجوز له إ خ ر ا ج ا ل ز ك ا ة ف إ ذ ا عجل ا ل إ ن س ا ن ا ل ز ك ا ة بالشروط التي ذكرناها أن يكون م ا ل ل ن ص ا التعجيل لعام واحد ب وأن يكون ف ق ط وأن يكون ا ل ز ر و ع و انه ل الحب الصلاح عجل المال م ا اجتداد إذا زكاة ر بعد وبعد بذوي ف ر أ ن عجل ز ك ا ة المال اليوم أ ع ط ا ه ا لفقير مات مورث فعندما مالي غنيا حال الحول على مالي كان الرجل غنيا له على وأصبح كان ز ك ا ة لم تقع موقعها أ و أ ن ا ل إ ن س ا ن عندما أ خ ر ج ز ك ا ة ماله على اعتبار أ ن الحول سيحول على هذا المال إ ل ا أ ن ه ما حال عليه الحول قبل أ ن يحول عليه الحول تلف هل تجزئ ا ل ز ك ا ة قال لا شرط اجزاء ا ل ز ك ا ة ا ل م ع ج ل ة بقاء المالك أ ه ل ا للوجوب ق ا المالك ء أهل للوجوب الى اخر الحول وبقاء المال الى اخره ايضا هذا هو الشرط الاول فلو مات او تلف المال او باعه ولم يكن مال ت ج ا ر ة لم يجده المعجل هذا هو الشرط الاول والشرط الثاني كون القابض له في اخر الحول مستحقا الرجل الذي اعطيته الزكاة الان ي س ت ر ط به أ ن يكون عندما يحول الحول على ماله مستحقا لاخذ أ خ ذ ل يقول هذا معنى ذلك أننا قلنا ما تعجيل الزكاة لأن الفقير ز يجوز ك يمكن ا واحد هذا أننا ما إذا ة يعترض معنى أ الزكاه ة قد يتجر ب ا دينارا قد يتجر بها ويصير بعد ذلك ثانيا قال ولو ويصير ذلك أحطيته عشرين يتجر مستثنى هذا بعد قد قال ولا يضر غناه ب ا ل ز ك ا ة ا ل م ع ج ل ة إ م ا لكثرتها ك أ ن أ ع ط ي ت ه أ ل ف دينار فانا عندي اموال هائله جدا و س أ ع ط ي غيره من الفقراء كل واحد أ ل ف دينار الزنا تجب فيها ا ل ز ك ا ة م ع ذلك أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن الذي أ خ ذ الزنانير الالف صار غنيا من ا ل آ ن ما يحتاج الى ان ي أ ت ي الحول قال هذا مستثنى نحن نتكلم عن الاستحقاق طول إذا خرج بغيري المال الذي أ خ ذ ه من ا ل ز ك ا ة ولا يضر غناه ب ا ل ز ك ا ة ا ل م ع ج ل ة إ م ا لكثرتها أ و لتوالدها ودرها أ و التجاره فيها أ و غير ذلك ل أ ن ه انما القي ا ل ز ك ا ة ليستغني فلا يكون ما هو المقصود مانعا من الاجزاء لنفترض أ ن ا ل إ ن س ا ن دفع ا ل ز ك ا ة م ع ج ل ة وبعد ذلك خرج ا ل آ خ ذ لها عن الاستحقاق ماذا أ ع م ل أ ن ا أ و دفعت ا ل ز ك ا ة ا ل آ ن على أن المال سيبقى إلا ان ل ل إلا م ا سيبقى أ المال تلف ما تحقق لما حال الحلم ما كان ا ل ز ك ا ة واجبه علي ماذا أ ع م ل اذا لم يقع المعجل ز ك ا ة لعروض مانع من الموانع التي ذكرناها صار ا ل إ ن س ا ن غنيا قال زكاتك لم تقع موقعها ماذا أ ع م ل قال تعالى م ر ة ث ا ن ي ة من قال لك عجل احنا ما اوجبنا عليك التعجيل الشارع ما اوجب عليك التعجيل هو عجل بمحض اختياره هذا شاهد سبق التعجيل ما دمت قد عجل ولم يقع المال الموقع يجب عليك ان تخرج الزكاه م ر ة ثانيه ة ماذا يعمل بماله الذي ع د ف قال يسترده لكن ليس دائما يسترده و إ ن م ا يسترده بشروط قال يسترده إ ن كان شرط الاسترداد إ ن عرض مانع قال انا اعجل ز ف ا ة مالي بشرط إ ن عرض مانع أ ن ن ي أ س ت ر د المال قال في هذه ا ل ح ا ل ة يسترد المال ممن أ خ ذ ه إ ن كان شرط الاسترداد وكذلك إ ن قال هذه ز ك ا ة ا ل م ع ج ل ة يكفيه هذا وينزل م ن ز ل ة اشتراط الاسترداد إ ن عرض مانع من إ ز ا ء ا ل ز ك ا ة ا ل م ع ج ل ة وبناء على ذلك لينظري ا ل ف ق ر أمره في يعني الفقير إذا يتضرر في ه ذ ا وبناء على ذلك يجب عليه أن هذا وأن يجب يأتب ب أن الفقير هذا ا على عليه يضع ع ذلك في ا ر ه أ ن ه سيطالب برد ا ل ما م ح ت م ن أ ن يطالب به ف إ ذ ا أ خ ذ ه ي أ خ ذ ه بهذه ا ل ح ا ل ة أ و بهذا, بهذا الواقع بهذه القيود وبهذه الضوابط و أ م ا إ ن لم يتعرض للتعجيل ب أ ن اقتصر على ذكر ا ل ز ك ا ة ولم يعلمه القابض ل م يستبده ويجب عليه إ خ ر ا ج ا ل ز ك ا ة م ر ة ث ا ن ي ة ويكون ما فعله صدقه ي س ا ب عليها لا شك في هذا ولكن ما تقع موقع ا ل ز ك ا ة فلا يسترد ويجب علي ه ان يخرج ا ل ز ك ا ة م ر ة ثانيه ة ولو والقابض والفقير و اختلف المالك المالك والفقير المالك قال بعد أن لم يقع المال م يقع ق بعد ع أن جاء المالك والدعاء قال أنا لما دفعت له الزكاة له قلت دفعت بشرط استرداد المال إ ن عرض مانع يمنع من تعجيل ا ل ز ك ا ة أ و من وقوعها موقعها والفقير الذي أ خ ذ المال قال لا أ ن ا ما قال لي هذا الكلام و أ ن ا لا أ ع ل م ما شرط هذا من الذي يصدق في هذه ا ل ح ا ل ة هل يصدق المالك أ م يصدق القابض قال صدق القابض بيمينه لماذا قال لأن الأسرى الاشتراف عدم ولا نصير إ ل ى ا ل ا س ت ر ا ط إ ل ا ببينه ونحن ما اوجبنا ع ل ي ه لقبلنا كلامك ل أ ن ك فعلت ذلك ط ا ع ة وامتثالا نحن ما أ و ج ب ن ا ع ل ي ه أ ن ت تبرعت و ا ل أ ص ل عدم ا ل ا س ت ر ا ط و ل أ ن ه م ا اتفقا على انتقال الملك أ ن ا أ ق ر ر ت ب أ ن المال خرج من ملكي وذهب إ ل ى الفقراء و ا ل أ ص ل استمرار الملك الجديد ما لم تقم ب ي ن ة تصرف المال عن الملك الجديد إ ل ى الملك القديم ولان الغالب هو الاداء في الوقت ومتى ا ثبت الاسترداد قلنا ب أ ن ه سيسترد المال لكن كيف يسترد او من المحتمل أ ن يكون المال قد تلف من المحتمل أ ن يكون قد أ ك ل المال الذي أ خ ذ ه قال ومتى ثبت الاسترداد والمعجل تالف فقير أ خ ذ ه و أ ت ل ف ه بسبب من ا ل أ س ب ا ب ب أ م ر من ا ل أ م و ر قال وجب ضمانه بالمثل إ ن كان مثليا إ ن كان له مثل يضمنه بمثله و إ ن كان متقوما ضمنه بقيمته طيب إ ذ ا كنا نريد أ ن نضمنه ا ل ق ي م ة متى يضمن ا ل ق ي م ة ربما كانت قيمته عندما أ خ ذ ه ع ش ر ة دنانير وقيمته اليوم م ا ئ ة دينار يدفع م ا ئ ة دينار أ م يدفع ع ش ر ة دنانير قال والاصح في المتقوم اعتبار قيمته يوم القبض هذا إ ذ ا وجد ما يريد استرداده تالفا و أ م ا إ ذ ا و ر ج د ه ناقصا ب أ ن أ ع ط ا ه ب د ن ة من كرام ا ل أ م و ا ل وبعد ذلك لم تقع ز ك ا ة لعروض مانع مما ذ ك ر ن ا واراد استردادها لكنه عندما اراد استردادها وجدها هزيله ة بدنة وجده ان كانت على ما هي عليه استرجعها وان كانت هزيلة أيضاً استرجعها انه لو وجده ناقصا نقص هزيلة صفة كالتي كالمرض اخذها ما استرجعها ايضا استرجعها على عليه والاصح لو هي ارشي و الغزال فلا أ ر ش ل ه يعني ما ب ي أ خ ذ الفرق ما بين قيمتها وهي س م ي ن ة وبين ي ق م ت ه ا و ه زهزيلة ي يأخذ الفرق ما بين قيمتها وهي س ي م ة وبين قيمتها وهي قيمتها م ع ي ب ة و إ ن م ا يستردها على ما هي عليه و إ ن حدثت ز ي ا د ة ب أ ن ولدها يأخذ و لان د ه ل أ القابض الذي أخذها كان المت... يطعمها والغم بالغرم وبناء على ذلك يسترد ناقته ولا يسترد ولدا ه يسترد ن ا ق ت ه ولا ي س ت ر د و ه ا شاته يسترد ولا يسترد صوفها لا يسترد ا ل ز ي ا د ة ا ل م ن ف ص ل ة التي حدثت عند المستحق بعد أ ن أ خ ذ ه ا هذا كله في تعجيل الزكاه ة الزكاة طيب تأخير ي ت أ خ ر قلنا إن ا لا、يجز. إذا حضر المال وحضر المستحقون يجب حضر وحضر وجب عليه أ ن يعجل ب إ خ ر ا ج ا ل ز ك ا ة ف إ ذ ا أ خ ر ه ا بعد التمكن من أ د ا ئ ه ا بحضور المال وحضور المستحقين قال إ ن كانت م و ج و د ة وجب عليه إ خ ر ا ج ه ا وقد أ د م ب ت أ خ ي ر ه و إ ن تلفت تلفت تلفت أ م و ا ل ه كلها أ و تلف ت تلف جزء من أ م و ا ل ه ك ب ي ر قال يجب عليه أ ن يضمن ا ل ز ك ا ة ك ا م ل ة ي ض م ن ه ل أ ن ه أ خ ر ي س ت ق ر ت في ذمته أ ن ت ا ل آ ن يجب عليك أ ن تخرج م ئ ة دينار أ و أ ل ف دينار ز ك ا ة هذه الدنانه اغفرت في ذمتك ولا يجوز لك أ ن ت ت و ا ن ى في إ خ ر ا ج ه ا فكونك بعد ذلك ت ق ر ت تبقى هذه ا ل أ م و ا ل في ذمتك أ ن ت ضامن لا قال وتأخير الزكاة بعد التمكن يجب الضمان المال تلف وتأخير وإن يجب بعد ولو ََْ تلف ََ قبل ََْ التمكن ََُّ انا اريد إ خ ر ا ج المال لك لا ف يوجد مستحفين ما و مستحقون اريد إ خ ر ا ج المال مال غير موجود اريد إ خ ر ا ج ه ولكنه مغصوب او مجعود كما ذكرنا في الدرس الماضي اريد الاخراج لكن ما تمكنت قال لا قصرت انا اليوم حاله ح و ل على مالي ويجب علي اخراج الذكاء لانني ما وجدت فقيرا وتلف مالي م ا تجب علي ا ل ز ك ا ة ما لي ضامن ولو تلف بعض بعضه تلف بعض تلف المال ف ا ل أ ظ ه ر أ ن ه يغرم قسطا ص ة ما التمكن الحول الآن بقش بعد وقبل وإن أتلفه ل ي المال تلف وإنما هو الذي أتلف البال الحول وقبل التمكن تلف أتلف أتلفه وقبل لم ت هو بعد ق س ل لأنها وجبت ولو ل ز ك ا ة وجبت ما تتمكن من إ ر ا ج لأنها تلفت بقي ف و ا ل ز ك ا ة إ ذ ا وجبت كيف تتعلق بالمال وجبت ا ل ز ك ا ة المال نصاب وحال عليه الحول و أ ر ي د إ خ ر ا ج ا ل ز ك ا ة الزكاة كيف تتعلق الزكاة بالمال هل تتعلق تعلق شركه يصير الفقراء شركاء معك بنسبه اثنين ونصف الميه اذا كان المال مثلا ذهب وفضه يعني صار الفقراء صار الفقراء شركاء معك بهذه النسبة؟ أ م أ ن ا ل ز ك ا ة تعلق بالمال تعلق الرهن يعني صارت أ م و ا ل ك و ك أ ن ه ا م ر ه و ن ة بهذه ا ل ن س ب ة التي استحقها الفقراء أ م أ ن ا ل ز ك ا ة صارت دينا في ذمتك أ ق و ا ل ث ل ا ث ة عندنا في المذهب ما أ ر ي د الخوض في تفصيلها لما ينبني على هذه الوجوه من دقائق يصعب استيعابها بهذا الوقت الضيق المتاح لنا ولكن القول المفتى به أ ن ه ا تتعلق بالمال تعلق شركه و ك أ ن الفقراء يصيرون شركاء معك ب ا ل ن س ب ة التي وجبت لهم في هذا المال وبناء على ذلك لو باع المال واحد عنده اربعون اجراء ف ق ر ا ء وشركاء معه ب ن س ب ة واحد ب اراد ل أ ب ع ي ن و أ ر أ ن يبيع ماله كله قبل أ ن يخرج ا ل ز ك ا ة بعد وجوبها قال حق الفقراء حق البيع فيما عدا حق يعني البيع وثلاثين وأما الواحدة فلا البيع فيها لأن هذه من حق الفقراء هذا بناء على القول بأن الزكاة لأن على يسح يعني في نصحح نصحح بأن تسعة من هذه تتعلق بالمال تعلق ش ر ك ة وبهذا نكون قد انتهينا من مباحث الزكاه ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يعلمنا ما ينفعنا وأن وأن وآخر دعوانا وعلى وصحبه وسلم أن ينفعنا علمنا علمنا لنا علينا العالمين سيدنا يجعل على بما لا الحمد الله رب محمد لله صلى آله حجة حجة